مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك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 قالوا سبحانك ما كان يبغيلنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما دعتهم ولكن ما دعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره وَمَن يَضْلِمُكُمْ دِقْهُ عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ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 أولئك شرم ما كانوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟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 وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً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 Ina man taba wa aman wa amil amal salihah, faulai k ybdil Allah syyaatim hasanat, wa kallallahu ghfur al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 وَأُمَّنَّا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ الْغُرْفَةُ بِمَا صَبَرُوا وَيُنظَرُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا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 قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحرة لم يقاتوا من معلوم وقيل للناس هل أنت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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مقلبون. Ina naptum'a an yagfir lana rabbuna khatayana an kunna awal المؤminin Wawahayna ila mousa an asribi ibadi inna kum ila mousa an asribi inna kum فارسل في العون في المدائن حاشرين انها اولئك شرذم من قليلون وانهم لنا لغائظون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعن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 Makhrakul Akhirin. Innafi dzalik laa ayatu wa ma kana aktharuhum muminin. Wa innal Rabbak lahu al Aziz al Raheem. Watlu alaihim nabaa Ibrahim. Izzalal Yabih wa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 فَكُمَكِبُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْيَ مَا ذُكِّرْنَا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُوا لَإِنْ لَمْ كَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Allah berfirman, "Rabb, inilah kaum yang kafir. Jadi, bukalah antara aku dan mereka, dan bukalah antara jin dan orang-orang kafir. Jadi, aku akan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 أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 قال اني لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعمل فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ mengucapkan kepadamu, وَإِنَّهُ لَفِي bahwa الْأَوَّلِينَ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 أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبون